يا عمري ومشي التهدو هدف في في والنار اللي نحب مزاج مش تخفي بها في وعم سكنوا جيني مش تخفي بها صبر حنا نها طروف عليا تتفي ذاك المنظر مره تشاهده عينيّا تتفي به صباح احنا نهتروا في عليا تتفي ذاك المنظر مره تشاهده عينيّا وحس وحبيب الخاطر من ما يجيني شوقي لنشوفك ولك انجمت نوخر نار شعلة من غرام الشابة غزالي وعلاش يا غزالي سبلي يا عمري بشيت جاهد واداك الغلغات مرصيتي عند الناس اللي تبيع غالي هي محبتي ولا أراني محب ما زالت اشتاقتي بها في وارم ساكنة غزالي Mårga alam duani, mørnigla tørf srieri. Abul Jafiyah xlani, mis بحلم تراهي محله تعف على خيالي بتيه والجفاف العام نغرنا عولي مرة على خدالي وعلى شياب وزالي نسلم لك يا عمري مشي الدال واجده لو بنغى في عند الناس اللي تبيع و أحبابي منها مولد شفيف العكري قلت مصبرش يعنا و الروح راح ليها يجري جد يا أحبابي منها مولد شفيف العكري قلت مصبرش يعنا و الروح راح ليها يجري و صبني جد نسكنها و ديركي فراد و خاطر في الشب علي ما نجي لعن دودنا نرمين بال سم القتل تسغال لا قوالي وعلاش يا غزالي نسبلك يا عمري ومشي الجهد واباك الغرغان لكن يكسيتي عند الناس اللي تبيع غالي و الروح راح ليها يجري جلنت يا أحبابي منها و نتشفى في العكري و القلب مصبرشي عنا و الروح راح ليها يجري مصبني جنس كنها ونبير نبير كيف راد الخاطر في الشابة ديالك ثم نجيل عندي و دنها مرمين بالسم القاتل تسقلق والي وعلى اشياخ غزالي نسبلك يا ما يمشي الجد ودك الغل كم يقصيكي عند الناس اللي في